براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في رضي أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأفانوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو غير لكم لا انت ولايتكم فعلم غير معذبين الله مبشير الذين كفروا بعذابنا لين الا الذين عاهدتم من المشركين ان لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدته ان الله يحب المتقين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 اشتروا بآيات الله ثمنا طنيا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا أقاه الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين ونفصل الآيات القوم يعلمون وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوهُمْ أَلَمْ تَلْقُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَلَّا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا الْأَيْمَانَ وَهُمْ أَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ لَهُمْ بَدَأُواكُمْ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَلَمْ تَخْشَوْا أَن, تخشو إن كنتم ويذهب غيب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم الحكيم أم حسبتم تبو أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتغذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليده والله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدثت أعمالهم في النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم لآخذ واقام الصلاة واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسا أولئك أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم في قايته وعمارة المسجد الحرام كما نما من الله واليوم لاخف يوم الاخر وجاد في سبيل الله لا يسؤن عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهدروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه وردوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لسحب الكفر على ريمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم وأموال تركموها وتجاركم تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاب في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهد القوم الفاسقين لقد نسركم الله في مواطن كثيرة ويوم حليل إذا كثرتكم فلم تغن عنكم شريئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم مضبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا يمتروها وعذر الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسو فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامي ماذا وان خفتم عيره فستلقي بكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يرمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسومه ولا يدينون دين الحق من الذين أموتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن الذين وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قومهم بأفراههم راهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يوفكون اتخذوا أحبارا ورهبانا وموروا أربابا من دون الله ومسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يطمنوا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهنا ودين الحق يُظهره على دين كله، يُظهره على دين كله. وَلَوْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ سِيرًا مِنَ الْأَحْبارِ وَالْرِّهْبَانِ لَا ويصدون عن سبيل الله والذين أكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نارهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوا بها جبارهم وجهوبهم وضرورهم هذا ما كنس لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم غلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المفتقين إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا حلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكرفين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا انفروا في سبيل الله اثاقلتموا إلى الأرض أرضيتم الدنيا من فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم ذلكم عذاباً ليماً ويستبرق قوماً غيركم ولا تضرواه شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تنصرواه فقد نسره الله إذ خرجوا الذين تفروا ثاني أثنين إذ ما في الغار إذ, في الغار إذ يقولوا لصاحبه لا تحزنن الله معنا. فأنزل الله سكينته عرائه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفرو سفلا و كلمة الله يعلها والله عزيز حكيم إن فروا خفافا وتقالوا وجاهروا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضه قريبا وسفران قاطدا تبعوك ولكن بعوت عليهم الشقاء وسيحفون بالله لو استطعنا الخرج معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لمأذنت لهم حتى يتبين الذين صبقوا وتعلم كاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين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 وراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله معاثهم فتبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا قباله لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك نمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة ساقاته وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا خلقنا أمرنا من قبل ويتولوا وابترحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المرمنون قل هل تربصون إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عذاب أو بأذى فتربصوا إن معكم متربيون قل انفقوا طوعا كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما من عبده أن تقبل منهم فقاتمو إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كذبهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لوعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغاراتا مدخلا لو ليه وهم يجمعون إنهم من في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا يسقطون ولو أنهم رواه ما الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وسيكتب الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إن الصدقات للفقراء والمساكين والعامل مع ريها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن سبيل كريمة من الله والله عالم الحكيم ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن قلوا اذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب وليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحارد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الغزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا مخوضوا من العب قل بالله وآياته ورسوله لكمتم تستهزئون لا تعتذرون قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ كُمْتُ عَذَّبَ طائفة بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضضون أيديهم نسر الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم قالدين فيها هي حسبهم ولعنوا الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالهم أولادا فاستمتعوا, فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كان استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أَرَمِيَ تَرَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابَ النَّارِ وَمُتَفِكَاتٍ أَتَتُهُمْ رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ يُضْلِلُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُضْلِلُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يامرون بالمعروف وينهون عن الممكن ويقيمون صلاة ويوتون زكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عب ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قانون ولقد قانوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أنغلاهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا عذبهم الله عذابا لما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا مصير ومنهم من عاهد الله لإذا آتانا من فضله لنصدقن ولنقولن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون بهم سخر الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فارح المخلفون بمقعدهم غناف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لا تخرجوا, تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القالبين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبرك إنهم تفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إلا ما يريد الله أن بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 فعد الله لهم جنات تجري من تحتها لنهار رخالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعافرون من الأعراب ليوذن لهم وقعبا الذين كذبوا الله ورسوله سيصيبوا نادين كفروا منهم عذاب نادين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجه إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوا كيف أحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تافيضوا من الدمع حزننا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم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 وستردوا إلى عالم الغيب والشاهد فيُمَبِّئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا بسجدا ضرارا وكفرا وتفرقا بين مؤمنين وإرصاد وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 اَفَمَنُ اسْتَسْبَنِيَانُهُ عَلَى تَقْوَامِ اللَّهِ وَإِرْدَارِ خَيْرٍ أَم مَنُ اسْتَسْبَنِيَانُهُ أَم مَنُ على عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ الَّذِي بَنَوْهُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى به من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا لقربان بعدما تبين لهم أنهم من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان سِفْطَ أَبْرَاهِمَ لَأَبِيهِ إِلَّا عَمَوْعِدَةً وَعْدًا إِلَّا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُمْ أَنَّهُ عَدُوُهُ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والصحارين الذين اتبعوا في ساعة العصرة من بعد ما كاد تزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه به إنه به على الثلاثة الذين خلفوا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 وَإِذَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ سَادَتُ هَٰذِهِ ٱلْآيَةِ ۖ مَّنْ آمَنَ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ هَٰذِهِ ٱلْآيَةُ إِيمَٰنًا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ هَٰذِهِ ٱلْآيَةُ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَمَرَّةَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ أَلِيرَاهُمْ مِنْ حَلِيلٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ